قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقه دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم في هذا الحديث الجامع يأتي مالك رحمه الله في أواخر هذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله كنا دائما نشير إلى أن ترتيب مالك في إيراده الأبواب والأدلة فلسفة حكمة كل ما تقدم في الجهاد وفي فضله بالنفس والقتال وهنا يأتي ليبين فضيلة الجهاد بالمال وبالنفقة وإذا تأمل الإنسان أقسام الجهاد يجد أوسع نطاقا هو جهاد المال والمولى سبحانه قرن الأمرين النفس والمال في موضوع الجهاد في معادلة مبادلة بيع وشراء إن الله اشترى من المؤمنين إيش أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنه النفس والمال وإذا نظرنا في المعادلة بين الامرين نجد لا شك ان الجهاد بالنفس هو الاصل ولكن هذا المجاهد بنفسه ما الذي يمونه ما الذي يدعمه قبل كل شيء ذهابه الذي يذهب تقدم لنا في اول الباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وددت أني أخرج أقاتل ما أو ما من سرية إلا وكنت معه إلا أن هناك أشخاص لا يجدون ما يتحملون به ويشق عليهم أن يجلسوا أو يذهبوا معه إذن المجاهد يحتاج إلى نفقة والنفقة من المال المجاهد يحتاج إلى سلاح نحن اليوم قتالنا اليوم بالمال قبل النفس الامم النامية مش النايمة, النامية النامية سلاحها ما هو المال لان الامم الاخرى بادرت بالتجارب وبالاختراع ووصلت الى ما لم تصل اليها غيرها فاذا كانت الامم الاخرى تاخذ الطريق من اوله يكون الفرق بينهما عشرات السنين، ما أقول مئات السنين، عشرات السنين، ولكن الأمم الآن تخطو تقفذ قذف قفادات، وتأتي إلى أحدث المخترعات وتشتريها وتقتنيها سلاحا لها، بما تشتريها بعض الطائرات بعشرات الملي ببليون ببل... دولار، اذا الوقت الحاضر الجهاد بالمال قبل كل شيء وكما يقول بعض القادة الحرب القادمة حرب انتاج لا حرب قتال وميدان ومن شعب العالم غير الاسلامي شعبتين الا عند المال والانتاج اما معسكر رأس مالي واما معسكر اشتراكي وكما يقولون المنتج اكثر هو المنتصر والاستقلال الحقيقي هو الاستقلال الذاتي الاستغناء بالانتاج المحلي في كل حاجته اذا عملية طويلة فالمال الان هو عصب القتال وهو شريانه ثم المال سلاح كل مسلم يقاتل به المرأة قاتل بالسيف ولا بالمال بالمال الشيخ الكبير يقاتل يجاهد في سبيل الله بسيفه ولا بفلسه يعني بسلاحه ولا بماله يدفع المال يشترى به سلاح يدفع المال يزود به غاز من الغزات اذا مالك رحمه الله ياتي باخر فقره في هذا الباب من باب الانفاق في سبيل الله وماذا ينفق الملايين المليارات لا ليس في الاسلام باب مسدود قط وكما يقول بعض الناس اتحدى لا حاشا لله اقول واعلن الى الان لم اجد با طريقا مسدودا في الاسلام لا في عبادات ولا في معاملات لأنه دين يساير العالم كله إلى آخر الزمن فكيف يكون طريق مسدود ما يمكن أبداً. في الشرق في الغرب في العرب في العجم في عبادة في معاملة فكر هل تجد طريقا مسدود عليك ابدا فهذا الجهاد في سبيل الله من أنفق إيش زوجيني ما مشكلش مليونين ولا مليارين زوجين والزوجان بعضهم يقول المتزاوجين وانه خلق الزوجين الذكر والانث من نطفه إدتهم لأنهما لانهما يتزاوجان اي كل منهما فرد ينضم الى الثاني فيكون زوج العدد اما فرد واما ايش فردي ولا زوجي أو يتزاوجان ويكون زوجان يعني زوج وزوجة إذن قالوا زوجان صنفان قالوا زوجان أي صنف مكرر درهم ودرهم الواحد من الزوجين يسمى زوج وإذا انضم إليه الثاني صار زوجين فقالوا انفق اثنين إن كان من الدراهم درهمين من الدنانير دينارين قرص جوص ايش قرصين ثوب ثوبين نعل نعلين فرس فرسين جمل لا جملين وهكذا لان الاول تبرع ابتداء والثاني قرينا على الرغبه في انه يتبرع علما يا اخوان في قاعده ليست اهميه الصدقه في كميتها ولكن في كيفيتها في ظروفها وملابساتها كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم درهم غلب أو سبق مئة ألف درهم البضاعة واحد والمركة واحدة والدراهم ما تختلف لكن درهم واحد سبق مئة ألف درهم قالوا كيف هذا يا رسول الله قال رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما يبقى نسبة كم في المية خمسين في المية من رأس المال والباقي كم واحد ورجل عنده مال كثير فجاء إلى عرض ماله وأخذ مئة ألف أنفقها عنده مليان خزينة مليانة غرفة مليانة من الذهب جاء فتح الباب وغرف غرفة ايش هذه في ايش بقيت الغرفة ها ولا شيء بيقولوا شيء كتيء حتى لو أنفق نصفها خمسين في المائة هل يتعادل مع صاحب الدرهمين واحد عنده مليار وقسمه نصفين وتصدق بنصف المليار واحد عنده درهمين قسمهم وتصدق بواحد منهم هم يتساوون لأن صاحب الدرهمين مسكين ما بيقي عنده لدرهم واحد يدوبك يعشي لكن صاحب المليار كم بقي عنده يكفيه عشر سنوات إذن العبرة بالنفس وجود النفس وطيبها وعلى هذا من أنفق زوجين أي رغبة فيما عند الله في سبيل الله نعم يقول صلى الله عليه وسلم نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير يا لا تستقل كما جاء في رواية الموطة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاد ولو الظلف حق ليش حق المقدم حق الرجل هذا لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا لأنه عند الله يكون عظيم ينادى بالجن يا عبد الله هذا خير فمن كان هنا التصنيف تصنيف المسلمين أو تصنيف أهل الجنة من أبواب ومن جوائز وشعارات من كان من اهل الصلاة نودي من باب الصلاة قوموا يا المصلون ثم كل الناس يصلون الصلاة عماد الدين ولا لا لكن من اهل الصلاة يعني اقتصر على الفريضه لا ازيد ولا انقص ولو من الليل فتهجد به اذا ولا يزال يتقرب الي بما ايش من النواء بالنواء حتى أحبه ومن كان من أهل إيش؟ الجه... نودية إيه؟ من باب الجهال ومن كان من باب نودية من باب الصادقة من, باب الصيام... من أهل الصيام من باب الريان شوف التسمية ليه ما من باب الصيام لأن الصيام عطش وشدة فإذا كان يوم القيامة باب الريان اللي يدخل منه خلاص ما عادش العطش انتهى نعم. هنا بين صلى الله عليه وسلم أن الناس يدخلون تصنيف على حسب التشكيل، فأهل الصلاة يتعرفون مع بعض، وأهل الصيام ينحزون مع بعض، وأهل الزكاة يعني لما تيجي الآن في مدرسة، في كلية، في جامعة، كل الناس لهم الأدباء، الشعراء، الفقهاء، الأصوليون، الرياضيون. تجد كل جماعة لهم إيش؟ حتى لو جون في النادي كل مجموعة تعرفها أنها أي زملاء فهكذا دخول الجنة كله بتصنيفهم فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عن يا رسول الله هذه الأبواب كلها وأعمال المسلمين ما من أحد لو دعي منها من ضرورة فهل يمكن أن يدعى إنسان من تلك الأبواب كلها الآن يحمل دكتوراه في مادة هل من دكاترة في جميع المواد هل يمكن لإنسان أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ هل من إنسان تجتمع فيه الصدقة، الصلاه الصيام، الجهاد؟ قال نعم ممكن لإنسان أن ينال ذلك هذه هي البطولة العالميات الذي جمع كل الأشياء المميزات وأرجو أن تكون منهم إذا لم يكن أبو منهم، من سيكون؟ ولكن هذا فتحا للباب للآخرين وأرجو أن تكون منهم وهو رضي الله تعالى عنه حقيق بذلك وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها ولما جاء واحد يكلم عمر في أبي بكر وفي الهجرة قال والله لليلة لأبي بكر تعدل آل عمر كلهم حينما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر فتاره يكون أمام رسول الله وتاره يكون وراءه فقال ما بالك يا أبا بكر أتود لو كان هناك شيء يكون فيك دوني قال بأبي وأنت وأمي رسول الله نعم لما جاء إلى الغار قال على رسلك يا رسول الله الدنيا ليل وهذا غار في جبل على رسلك أستبرئ لك الغار يعني أطلب البراءة من الهوام ينزل ودخل الليل على ايه الغار في الليل هو عارف إيش حيفاجئه لكن إن كان هناك مفاجأة فلتكن لأبي بكر ويبقى رسول الله في العافية فيدخل ويستبرئ الغار ثم يقول على بركة الله يا رسول الله فينزل وفي الصباح يأتي الطلب ويقفون بالسيوف على باب الغار ويقول أبو بكر خائفا يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمه لابصرنا فيقول صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما اثنين ولذا لما جاء بعض الناس لعثمان رضي الله لعالي ولعبد الله بن عمر وجاء يحاج في ابي بكر بن قال سألتك هذه الايه الكريمة ثاني اثنين من هم الاثنان اذ هما هما من اذ يقول لصاحبه من صاحبه لا تحزن ان الله معنا مع من كل هذه من في اصحاب رسول الله له واحده منها كلها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يكرمنا وإياكم ولو من باب من هذه الأبواب وأن يتفضل علينا بمنه وكرمه إنه سميع مجيب